لا اله الا الله قران الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم ولا تفرحوا بما اللهم هو الغني الحميد بعد اا وصلنا وصلنا بينات وان Du لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِنَّ اللَّهَ, الله قَوِيٌّ عَزِيزٌ سَوَيْنَا لَهُم وَآتَيْنَا مُلْكًا فآتينا الذين آمنوا أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا Ooh. Yeah